بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكُم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى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 لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتفق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف